موسوعه ا ل ن ا ل ل م ي للعلوم ا ل ع ا ل م ي ن إلى ا ل ك ه الهدى شركه دعويه غ ف ر ذ ن ب ك وسبح ب ح م د ربك و س ب ح ب ح م د ربك ب ا ل ع ج ي والإبكاء 「私の名前は誰だ لفضيله الدكتور م ح م ن راتب النابلسي ل ف ل ا ل ت م ح ت ب ل ن ا ب ل س 「今こそ」<音楽> لفضيله ا ل م ك ت و ر محمد ر ا ت ن ا Thank you.